بسم الله الرحمن الرحيم كيف ستكون البداية البداية وكيف ستكون النهاية والنهاية ومنذ تلك اللحظة بدأت حكاية البداية والنهاية بدأت المعركة بين الحق والباطل أما من أخبارها فجديدها أخبار يبلغ أخبار ملكها يفنى عزيزها يذلغ كثيرها يقل حيها يموت خيرها يفنو لو لم يكن فيها علا أن أهلها يموتون لكفى. سريعه الفناء قريبه الإنقضاء بعد بالبقاء ثم تخلف عند الوفاء أحلام نوم أو كضبل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع وطريق النجاة, النجاة فيها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتستبوك وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها غتاع يذهب والليل فعلا والنهار كلاهما كلاهما انفاسنا فيها تعد وتحسب وتحسب وجميع ما حصلته وجمعته وجمع ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراسل لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز وكسرت أغلابه لأبي أنت وقل تقول عائشة يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا توقد في بيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم قلت يا خاله ما طعامكم قالت الأسودان التمر والماء وجميع ما حصلته وجمعته بعد والنهاية كيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض ذكاً ذكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بجحيم الجحيل لا إله إلا الله الجحيم يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها لو تركت على أهل المحرف، لأتت على بردهم وفاجرهم إذا رأتهم من مكان بعيد. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيض وزفيران. الجحيم. تسمعونها تغيضا وسفيه، فإذا نظرت إلى الخلائق اقتارت وثارت، وشهقت وسفرت نحوهم وتوثبت عليهم غضبا لغضب ربهم. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ <تصفيق> لا تظن أن الأمر بالموت قد انتهى بل هناك بداية ونهاية أخرى ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء نعم سيبعثرنا في القبور وأرض عني وسيحصل ما في الصدور وارض عني خصومي يوم لا ولد لا ولد يغني عن الأب يغني عن الأب يغني عن الأب عند العادل الحكيم الحكيم فإذا جاءني رفعت الحجاب في ما بيني وبينه فنظر إلي كيف شاء وأقول له أبشر، فوعزتي وجلالي لا أشفين صدرك من النظر إلي، ولا أجددنك رامتك في كل يوم وليلة وساعة. مؤسسة الضوئ الرباط.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 إخواناً على سرور متقابل أسأله سبحانه أن يفرج هم المهموم ويكشف كرب المكروبين، ويقضي الدين عن المدينين، وأن يدل الحيارة ويهدي الظالين ويغفر للأحياء وللميتين أهلاً بكم أحبتي في ليلة مباركة عنوانها البداية والنهاية ولكل شيء أحبتي بداية ونهاية تعالوا نبدأ هذه البداية بنبأ عظيم رواه الله لنا في كتابه جل وعلا إنه نبأ عظيم غفل عنه الأكثرون تعال نسمع ونتدبر قوله جل في علا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 تلك اللحظة بدأت فكاية البداية والنهاية بدأت المعركة بين الحق والباطل معركة باطل يتزعمها إبليس وجنوده هدفهم إضلال البشرية وتزين الباطل لهم وصدهم عن صراط الله المستقيم واستخدموا لذلك كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة قال تعالى على لسان إبليس قال فبما أغويتني؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلبهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فزيّنت الشياطين للبشر الضلالة والغواية وعود وأمان، وما يعدهم الشيطان إلا غروره فزينوا للناس الدنيا والركون إلى شهواتها ولذاتها وأنسوهم الموت وسكراته والقبر وظلماته أنسوهم يوم الحشر وكرباته والحساب وشدته فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال سبحانه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير فأرسل الله إلينا خير رسله وأنزل علينا أحسن كتبه وشرع لنا أكمل الشرائع من اتبع وأطاع وسلك طريق الهداية فليبشر بروح وريحان ومن ضل وعصى وسلك طريق الغواية فلا يلومن إلا نفسه من رحمة الله بنا أن جعل طريق الهداية والاستقامة طريقا مستقيما واضحا بينا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط على جوانبه خطوط ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه وهذا يعني الخط المستقيم وهذا صراط الله مستقيما ثم قرأ قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فهيا نبدأ الحكاية وستتكون من العناصر الثالية أول المواعظ ثم بداية حياة ونهاية ثم بداية موت وقبر ونهاية ثم بداية حشر ونهاية ثم بداية حساب ونهاية ثم آخر الكلام أول المواعظ قدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الشام متفقدا أحوالها فزار صاحبه أبد درداء في منزله ليلا فدفع الباب فإذا هو بغير قلق ثم دخل في بيت مظلم لا ضوء فيه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 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما جزاء بما كانوا يعملون ما غيروا وما بدلون هيا نسمع بداية الحياة ونهايتها تعال نسمع من أخبار الدنيا قبل أن أبدأ في ذكر أخبار الدنيا أريدك أن تعرف أنه ما ذمت الدنيا من أجل الدنيا إنما ذمت الدنيا لسوء فعل أهلها وغفلتهم عن الآخرة وإلا فهي طريقنا إلى الآخرة وفيها نتزود من العمل الصالح ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله أما من أخبارها فجديدها يبلغ ملكها يفنى عزيزها يذلم كثيرها يقلم حيها يموت وخيرها يفوت لو لم يكن فيها عيب، إلا أن أهلها يموتون لكفاها اسمع حقيقتها كما قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم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 إلا متاع الغرور هذه حقيقتها سريعة الفناء قريبة الإنقضاء تعد بالبقاء ثم تخلف عند الوفاء أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يقدع طريق النجاة فيها سابقوا إلى مغفرة من ربكم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 لنبلوهم أيهم أحسن عمل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا الناس فيها على صنفهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وهم أيضا على حالين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اسمع رعاك الله ماذا أعد الله لهؤلاء وماذا أعد الله لهؤلاء فأما من طغى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 فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظروا انظروا كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب ثار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم مر صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه على شات ميتة فقال أترون هذه الشات هينة على أهلها قالوا من هوانها القوها قال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشات على أهلها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وقال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون وكل الناس غادي تأمل بعد هذا الكلام من سيد المرسلين تأمل في حياته حتى مماته تأمل من البداية حتى النهاية لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز وكسرت أغلالها لما رآها الله تمشي نحوه لا تريد إلا رضاه سعى لها تقول عائشة يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا توقد نار في بيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم قلت يا خاله ما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء قالت أيضا ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين تخبز فاطمة خبزا فتأتيه بكسرة خبز فيأكلها ثم يقول بأبيه وأمي والله يا فاطمة ما دخل بطن أبيك طعام منذ أيام يبكي عمر لما رأى حاله وقد أثر الحصير في جنبه وملوك فارس والروم تلبس الحرير وتنام على الوثير فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة يبغي من الله المكان الأرفع ما لبس الحرير ولا وضع التاج على الرأس مرصعا. يقول الحسن البصري رحمه الله دخلت بيوت النبوة بعد موته صلى الله عليه وسلم بحين فإذا جدرانها من طين سقفها من جريب فرشها من حصير طولها وعرضها أمتار يقول سعيد بن المسيب لما هدمت بيوت النبوة لتوسيع المسجد ما رأيت باكيا كما رأيت في ذلك اليوم يقول ليتهم أبقوها ليتهم أبقوها حتى ينشأ ناشئ الفتيان فينا ويروا كيف كانت حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو الذي حيزت له الدنيا بما فيها ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمصي أطاء الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبي ثم سار أصحابه من بعده على نهجه ودربه ما شرب المسكرات والمخدرات ولا اتخذوا الجوار والقينات وما أكل الأموال الربويات ولا ألهاهم عن ذكر الله شاشات وقنوات ولا ضيعوا الأوقات في مطاردة الفتيات في المجمعات اسمع من كلامهم وقل بارك الله فيك أين نحن من هؤلاء يقول أبو بكر لخالد رضي الله عنهم فر من الشرف يتبعك الشرف واحرص على الموت توهب لك الحياة لا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ولا خير في قول لا يراد به وجه الله ولا خير في من يغلب جهله حلمه ولا خير في من يخاف في الله لغم تلائم أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله كتب عمر إلى ابنه عبد الله رضي الله عنهما في غيبة غابها أما بعد فإنه من اتقى الله وقاه ومن اتكل عليه كفاه ومن شكر له زاده ومن أقرضه جزاه فأهل التقوى أهل الله فاجعل التقوى عمارة قلبك وجلاء بصرك فإنه لا عمل لمن لا نية له ولا خير لمن لا خشية له كان يقول كل يوم يقال مات فلان ومات فلان ولابد من يوم يقال فيه مات عمر ولقد مات عمر لكن على أي حال أما من كلام عثمان فقد كان يقول لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير كان يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربها لا عجب فقد كان يقوم الليل كله بالقرآن ولعلي رضي الله عنه كلام ومقال اسمع وتفكر قال رضي الله عنه ألا إن لله عباداً مخلصين كمن رأى أهل الجنة في الجنة فاكهين ورأى أهل النار في النار معذبين شرورهم مأمونة قلوبهم محزونة أنفسهم عفيفة حوائجهم خفيفة صبروا أياما قليلة لعقبة راحة طويلة أما بالليل فصفوا أقدامهم في صلافهم تجري دموعهم على خدودهم يجأرون إلى ربهم ربنا ربنا يطلبون فكاك رقابهم وصلاح قلوبهم أما بالنهار فعلماء حلماء بررة أتقياء كأنهم القداح يعني السهام وشبههم بالسهام لأن أجسامهم ظامرة من الصيام والقيام يقول ينظر إليه من فيقول مرضى ووالله ما بالقوم من مرض ولكن خالط القوم أمر عظيم وما أحلى وأجمل وصف الله لهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فلما وصف نهارهم كان من المناسب أن يصف ليلهم فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصطف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما بكى أحد الصالحين عند موته فقيل له ما يبكي فقال أبكي أن يصوم الصائمون ولست فيهم ويدكر الذاكرون ولست فيهم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 وسوف تنتهي. هب الدنيا تساق إليك عفواً أليس مصير ذلك إلى انقضائي؟ هب الدنيا تساق إليك عفواً أليس مصير ذلك إلى انتقالي؟ وما دنياك إلا مثل ظل أظلك حيناً ثم آذن بالزوالي أحبتي ليس المطلوب ترك الدنيا بتاتاً فإن هذا ليس بالإمكان ولكن المطلوب الاعتدالي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 ولا يغر بالله الغرور لو لم يكن في الدنيا عيد إلا أن أهلها يموتون لكفاها فهيا نسمع خبر الموت بداية ونهاية الموت هو الحقيقة التي لا يستطيع الإنسان مؤمناً كان أو ملحداً أن يفر منها ذكره يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي إنه أمر فظيع وأليم يفضح الأسرار ويهدي كل أستار ويبدي العورات ويظفر الحسرات لو نجى منه أحد لنجى منه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون فإنا لله وإنا إليه راجعون وقال له سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفإن مثل فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت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 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قلنا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب قال لقمان لابنه يا بني أمر لا تدري متى يلقاك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 وكل شيء عنده بمقدار إنا لله وإنا إليه راجعون فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرج جسطدري وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وأنت لا تدري وكأنهم قد زودوك بما يتزود الهلك من العطري يا ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدري أو ليت شعري كيف أنت على نبش الضريح وظلمة القبر؟ قال سبحانه قل إن الموت الذي تكرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال رجل لداود الطائي أوصني قال عسكر الموت ينتظرونك قال أوصني قال عسكر الموت ينتظرونك كان مالك بن دينار يقول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 كيف يبعث يوم القيامة؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين فكيف أنت إذا بالماء واستدرغ السلوك وكيف أنت إذا بالكفن الأبيض أدخلوك وكيف أنت إذا في القبر المظلم أنزلوك يقول أحد مغسل الموتى جيء بميت فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء وكان قبل ذلك أبيض البشرة فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف فوجدت رجلا واقفا فقلت ما هذا هذا الميت لكم قال نعم قلت أنت أبوه قال نعم قلت فما شأن ميتكم قال الأب إنه لم يكن من المصلين إنه لم يكن من المصلين فقلت له خذ ميتك فغسله أنت أما حكم الله ورسوله في مثل هذا فهو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابل المسلمين ولا يحمل على الأكتاف بل يجر على وجهه وتحفر له حفرة في الصحراء يكب فيها على وجهه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فهل ترضى أن تكون مثل هذا؟ فهل ترضى أن تكون مثل هذا؟ والروح منك وديعة أدعتها ستردها بالروم منك وتسلب ورود يا الكلتي تسعى لها تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب والليل عالم والنهار وجمعتها حقاً, حقا يقينا بعد موت كيان ذهب والليل ظالم والنهار كلاهما كلاهما وجماعته حقا يقينا بعد موتك يذهب الروح منك وديعة أدعتها, أدعتها سترد بها بالروم منك وتسلب وَغْرُورُ دُنْيَا كَالَّتِ تَسْعَى لَهَا دار حقيقتها متاع يذهب, يذهب هذا من أخبار أولئك الذين سلكوا طريق الغواية أما من أخبار أولئك الذين سلكوا طريق الغداية فيقول أحد مشايخنا دفنا شابا بعد صلاة الظهر كان داعية كان مواظبا ومحافظا على الصلاة في المسجد لما غسناه وكفناه استنار وجهه وأشرق فلما أتينا القبر وكنت ممن نزل في قبره لإنزاله قلت باسم الله وعلى ملة رسول الله فإذا به أخذ مني واستقبل القبلة قبل أن أنزله قلت لصاحبي شعرت بما شعرت أنا قال سبحان الله أنزل من يدي قبل أن أنزله أنا في القبر فلما كشفت عن وجهه وجدته يضحك فلما كشفت عن وجهه وجدته يضحك فداخلني الخوف بأن يكون حيا وأنا الذي غسلته وكفنته فسبحان من وفق لحسن الختام أقواما وخذل أقواما ولا يظلم ربك أحد قال ثابت البناني كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعا باكيا واليوم اشهد الجنائز ترى عجب العجب قال الأعمش كنا نشهد الجنازة ولا ندري من المعزة فيها لكثرة الباكين وإنما كان بكاؤهم على أنفسهم لا على الميت. واليوم نشهد الجنائز وكثير من الناس يضحكون ويتحدثون ونداء ربهم يقرع مسامعهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اعلم رعاك الله أن من حمل الجنازة اليوم سيحمل غدا وأن من رجع من المقبرة إلى بيته اليوم سيرجع إليها غدا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 إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آته يوم القيامة فردا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الناس فيه سكارى وما هم ولكن عذاب الله شديد أسكرتهم الشدائد والأهوال قال قتادة يوم يقوم الناس لرب العالمين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 قال سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمفا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أدن له الرحمن ورضي له قول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم فلا إله إلا الله على أهوال يشيب لها الولدان وتذهل المرضعات عن الأطحان وتضع الأمهات الأحمال كيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم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 سمعوا لها تغيضا وسفيرا، فإذا نظرت إلى الخلائق فارت وثارت وشهقت وزفرت نحوه وتوثبت عليهم غضبا لغضب ربهم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوجا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 جثاة حولها قد أسبلوا الدموع ونادى الظالمون بالويل والثبور لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ثم تزفر ثانية فيزداد الرعب والقوف في القلوب ثم تزفر الثالثة فتتساقط الخلائق على وجوههم ويشخصون بأبصارهم، وهم ينظرون من ظرف خفي خوفا أن تبلغهم أو يأخذهم حريق أجار الله منها أياما ليس لي منهم مجير بعفوك من عذابك أستجير أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت الفرد الواحد القدير إن تعذبني فبسوء فعليه وإن تعفوا فأنت به جدير فتصور وتخيل أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم منفرد كل واحد منهم بنفسه يقول نفسي نفسي فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي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 أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كأزفة أب من هذا الحديد تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاجدوه لله وعبده ألا إنها شدة قد بدأت وانتهت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 يعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها وما كانوا عليه في حياتهم من إيمان أو كفر أو استقامة أو انحراف أو طاعة أو عصيان فمن سلك طريق الهداية فيعطى كتابه بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسر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 وجعلته بينكم محرمة ستقوم المحاكمة على قواعد وأصول بينها الله جل في علاه منها العدل التام الذي لا يشوبه ظلم قال جل في علاه ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين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 فمن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره فتأمل عبد الله تامل عبد الله موقفك غدا بين يدي العزيز القهر تنظر ايمن منك فلا ترى الا ما قدم تنظر فلا ترى إلا ما قدم تنظر أمامك فلا ترى إلا النار إنها والله بساعة لا يخفى على الموقنين رهبتها ولا على المتقين شدتها تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غضبانا المشركون غدا في النار يلتهبون والموحدون بدار الخلد سكانا، فتخيل نفسك عبد الله إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، فتخيل نفسك عبد الله.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 وقلب منكسر والأحوال محيطة بك من بين يديك ومن خلفك فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها وكم من سيئة قد كنت أخفيتها أبداها وأظهرها وكم من عمل طننت أنه سلم لك وخلص فردته عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فردت في طاعة ربك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم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 قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطى كتابه بيمينه، فينطلق بين الملأ فرحا مسرورا ضاحكا مستمشرا يقول بأعلى صوت ها أم كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستمشرة لكن قل لي بالله العظيم كيف لو كان ممن سلك طريق الغواية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 يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية فلك عني سلطانية ووجوه يومئذ عليها غبرة ترذقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة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 يا يحيا أنا جليس قلبه وغاية أمنيته وأمله أحب له كل يوم وساعة فيتقرب مني وأتقرب منه أسمع كلامه وأجيب تبرعه ودعاءه فوعزتي وجلالي لأبعثنه مبعثا يغبطه به النبيون والمرسلون ثم آمر مناديا ينادي هذا فلان ابن فلان ولي الله وصفيه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 سبحان من سبحت له البحار بأمواجها سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها سبحان من سبحت له النجوم بأبراقها سبحان من سبحت له الأشجار بأصولها سبحان من يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفة، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانك لا إله إلا أنت وحدك اللهم صل على محمد في الأولي اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد في الملائِ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اعصمنا من فتن الدنيا ووفقنا لما تحب من العمل وترض وأصلح لنا شأننا كله وتبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجمع شملنا وحي الصفنا وأصلح ولاة أمورنا وانصرنا يا قوي يا عزيف على القوم الكاثرين اللهم اصلح الشباب والشيب واحفظ النساء والبنين اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفوه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الآلامي والتوزيع بالرياض صندوق بريد رقم خمسة اثنان اربعة اثنان ثمانية الرمز البريدي احدى عشر خمسة سبعة ثلاثة هاتف رقم اربعة اثنان خمسة تسعة خمسة صفر اثنان وفاكس رقم اربعة صفر اثنان سبعة واحد تسعة اربعة تم هذا العمل بستوديو الرباط الاخراج الفني والهندسة الصوتيه طارق جابر يا الخلق يا بارئ الخلق يا من العدم من العدم يا بادئ العبد يا بادئ العبد يا بادئ العبد ألعب بالاحسان والنعم والنعم يا ساترا العي يا ساترا العيب, العيب, العيب, العيب يا مبدل الجميل ويا جميل ويا ذا الحلم واللطف الحلم واللطف والتدبير والحكم أنت, أنت اللطيف انت اللطيف فلا ينفك لطفك لطفك عن قضائك المبرم المحتوم في القدم في القديم لطف يدمي انامله انامله عضاً ويقرع من بوس الذين نديم نديمي وسامح فاغفر وسامح فاغفر وسامح, فاغفر وسامح, فاغفر وسامح وقابل بالرضا كرما والعفو عن سالف التقصير في القدم في واجعل على قدم التوفيق سيري فيه سيري فيه استغفرني واحمني من زلة القدم ولا تكلني ولا تكلني ولا تكلني لا نفسي ولا عملي ولا عملي واجعل, مماتي واجعل مماتي واجعل مماتي على الإسلام مختتمي مختتمين فؤادي, فؤادي واملا فؤادي واملا فؤادي ايمانا يضيء اذا يضيء إذا أمسيت فردا رهي والظلم والظلم عني, عني وارض عني خصومي يوم لا ولد لا ولدن يغني عن الأب, يغني عن الأب يغني عن الأب عند العادل الحكمي الحكمي يا ذل عطاء يا الذي قد عن مناهله جن والذل والانثى من عرب ومن عجم ومن عجم ومن بادخلنا يا رب قاطبه قاطبه جنات عدل بمحض الفضل والكرم والكرم من يا رب قاطبه طاطبة جنات عدن بمحض الفضل والكرمين تمنون بإحصالنا يا رب قاطبة قاطبة جنات عدن بمحض الفضل والكرمين, والكرمين قريبا في التسجيلات الإسلامية رجال رجال رجال رجال رجال، رجال،, رجال رجال رجال رجال جادن طلقوا الدنيا وعافوها رجال فما عادت نفوسهم تراعيها رجال رجال طلقوا الدنيا وعافوها رجال الدنيا وعافوها فما عادت نفوسهم تراعيها رجال خانت عليهم من حقارتها ولم تملط عيونهم فباعوها رجال ولم تسلب ثباتهم مفاتنها رجال ولم تشغل قلوبهم ملاهيها رجال ولم تسلب ثباتهم مفاتنها رجال ولم تشغل قلوبهم ملاهيها رجال